لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن م ن ص ص ل ا ل من حمأ م س ن ن و و ا ل ج ن ن خ ل ق ا ه م ن من نار قبل السموم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 ق ب ل ي س أ ب ى أ ن يكون مع الساجدين قال يا إ ب ل ي س ما لك أ ل ا تكون مع الساجدين قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم وان عليك اللعنه إ ل ى يوم الدين قال رب فانظرني إ ل ى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم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 إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ل ا من اتبعك من الغاوين و إ ن جهنم لموعدهم أ ج م ع ي ن لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم إ ن المتقين في جنات وعيون أ د خ ل و ه ا بسلام آ م ن ي ن ونزعنا ما في صدورهم من غ ل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ش ر ع ب ا د ه أني أنا الغفور ا ل ر ح ي م وأن ع ذات م ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م